فهل الغضب؟ لكن أنا عربي، أنا اسمه بلا غضبي. فرور في بلاد كل ما فيها تعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد السمانرة، وقبل تفتيح الحضبي. أري من المحراب، ومن سادة النجبي. وشدي كان فلاح حسب ولا نسب. تعلمني مخنف قبل قراءة الكتب أنا عبيب I don't know. I don't know. Altyazı